السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله أحمد وحمد وعليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تريقان بذاته الكريمة وبعد فنحن بدوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير صورة النبأ وما زل نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على اتمامها وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل إنه سميع مجيب الدعاء وتعلمون أن بداية هذه الصورة الكريمة تحدثت عن أولئك الذين أنكروا خبر البعث والقيامة ولذلك آيات هذه الصورة دارت في فلك سوق الأدلة على قدرة الله سبحانه وتعالى بل على طلاقة قدرته التي إن دلت فإنما تدلل على أنه لا يعجزه شيء وأن الذي بدأ هو قادر على أن يعيد مرة أخرى ولذلك ساق الله سبحانه وتعالى من دلائل خلقه الكثير في هذه السورة الكريمة وكان آخر ما وقفنا معه في المحاضرة السابقة وجعلنا الجبال أوتاد واليوم إن شاء الله تعالى ننتقل إلى مظهر من مظاهر خلق الله سبحانه وتعالى ومن دليل على دلائل قدرته سبحانه وتعالى وعظيم خلقه سبحانه وتعالى فقال عز من القائل بعد أن تكلم عن الجبال وبعد أن تكلم عن خلقنا وخلقناكم أزواج وتحدثنا وفضنا في وخلقناكم أزواج كثيرا في المحاضرة السابقة وقلنا إنه يجب على الإنسان أن يلتفت إلى خلقته مصداقا لقوله تعالى وفي أنفسكم أفلا وبالصورون وقد وقفنا مع أمور كثيرة في المحاضرة السابقة. شاء الله تعالى ثم ساق الله سبحانه وتعالى بعد خلق الإنسان ما يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان مركبا بما يتفق مع مهمته في الكون ومع حاله وقدرته وما عده الله للإنسان حتى يتعايش في هذا الكون فجاء قول الله سبحانه وتعالى وجعلنا نومكم سباتا الله سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان بالطبع خلقه في كبد في مشقة وتعب لابد أن يكد لابد وأن يجدح في هذه الحياة والذي يكد ويكدح يبغي أن يحتاج إلى أن يستريح ولذلك من أجل النعم التي أنعم الله بها على الإنسان نعمة اللون ولذلك الإنسان الذي يحرم النوم يحرم نعمة نسأل الله لنا ولكم السلام ولذلك تكون هناك ريثا حينما يصاب الإنسان بأرق يجي أرق مش عارف ينام يكاد يجن إذا النوم في ذاته نعمة وراحة للإنسان ولذلك أهل العلم لما فصلوا قول الله تعالى وجعلنا نومكم سباتا قالوا يعني سباتة فصلوها بثلاثة أشياء وكلها وردة لا تعرض بينها بثلاثة أشياء لا تعارض بينها التفسير الأول قالوا راحة وَجَعَلْنَا لومكم سُبَاتَةً يعني جعلنا لومكم راحة وأنت تحتاج إلى هذه الراحة ولذلك قلت وأكرر لو حرمت منها تجن نعمة النوم دي حاجة يعني ولذلك الناس تقول لك بالتعبير الدارج عندنا النوم إيه؟ النوم إيه؟ سلطان. شو يقول لك النوم إيه سلطان هم يحتاج يتسلطن كده كل يوم يحتاج أن يتسلطن فالنوم فعلا سلطان لأنه جميعا في حاجة إليه فأول تفسير ورد فيه وجعلنا نومكم سباتا يعني جعلنا النوم إيه راحة لكم يبقى ربنا ما خلقك عبثا أو ما خلقك وتركك ما خلقك وتركك وإنما خلقك وأنت معد وأنت معد لأن تكون يعني مستريحا هنيئًا متعاملًا مع هذا الكون الذي خلقت فيه ووجدت فيه. فمن الأشياء التي تحتاج واللَّو يبجعلنا لومكم سباتا يبقى, جعلنا يبقى البعض الآخر قال وجعلنا لومكم سباتا أي موتا. وده من معاني السبات بعض الموت. وأنتم تعلمون إن في موت كبرى وفي موت صغرة. الموت الكبرى اللي قطاع الأجل. والموت الصغرى دي اللي بتكرر معنا كل يوم ولذلك ربنا يقول وهو الذي يتوفاكم إيه بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار يتوفاكم بالليل آه ولذلك كان قضية النوم واليقظة من الدلائل أيضا على القدرة على البحث جعلك تنام ثم جعلك تستيقظ هو برضو ثم ها يحييك من الدلائل على البحث فقالوا سباتا يبقى جعل نومكم ايه ها موتا يبقى الأول راحه ما احنا دي قلناها خلاص المعنى الثاني قالوا انه ايه ها جعل سباتا يعني ايه يعني موت وده بيدل على البعث البعض الاخر بيقول من معاني السبات في اللغة الانقطاع ويبقى معناها ايه وجعلنا نومكم سباتا اي انقطاع انقطاع يعني ايه انت بالنوم تنقطع عن الحركة وعن المعايشة مش كده؟ لا بتشتغل بقى ولا بتاكل ولا بتشرب ولا بتروح ولا بتيجي يبقى أنت بالنوم تنقطع تنقطع عن الايه؟ تنقطع عن المعايشة تماماً وأنت تحتاج إلى هذا ان كل عضو في أعضاء جسدك بيحتاج إلى أن يستريح ويستكين حتى يستأنف العمل مرة أخرى ولذلك اللي بيحرم من النوم لا يستطيع أن يتعايش لا يستطيع أن يتعايش إن كان مفكراً مش هيركز وإن كان عاملاً شقدر يشتغل ولذلك هتجد أن من عظمة الإسلام أنك لو محتاج إلى النوم لما تكلمنا زمان من 30 سنة عن الخشوع في الصلاة قلنا لكي تحافظ على الخشوع في الصلاة في أبواب لازم تغلق. فقلنا منها ما يتعلق بالبصر عشان تخشع يبقى ما, ما تبقاش بتصلي وقدامك حاجات فيها ألوان وزخراسة وكلمات مش عارف ايه هيبقى بصرك معها خلصة ولذلك النبي نحى الخميصة ونحى القرام ونهى عن زخرافة المساجد وما الى هذا ففي حاجات تتعلق بالبصر وفي حاجات تتعلق بالبطل فتجي النبي صلى الله عليه وسلم ينهاك عن الصلاة والطعام معد وانت جوعان لا صلاة بحضرة الطعام وفي باب بيتعلق بالفرج الفرج القبل يضوبه ليه؟ قال ما ينفعش تصلي وانت حاقن ولا حاقب ولا حازق حاقب هو الحاقب اللي يعني عايز يتبغز والحاقن بالنون اللي عايز يتبول والحازق اللي حبس ريح ما ينفعش حيبوصه شوع في الصلي ما بيحصل؟ تبقى على عجلة وتنقر الصلاة ولو بتصلي وراء مام تبقى زهقا وعمل تدي عليه ويمتى يخلص والمشكلة مش فيه المشكلة فيك انت المشكلة فيك انت ولذلك زي ما دي لا صلاة بحضره الطعام جاء ولا هو يدافعه الأخ بثان دي أبواب لازم تاخد بالك منها كان من ضمن هذه الأبواب باب العقل لك عشان تخشع في الصلاة لابد أن يكون عقلك متيقظا فتبقى بعيد عن المفترات ولذلك لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة حتى تعلموا ما تقولون فمنفعش الصلي وانت سكرال ولا وانت محشش مش كده؟ ما في ناس كده بيحشش وبيصلي بجيش مشكلة ومحافظ على الصلاة أو. ويبقى لسه له حجرين وجاي يصلي تمام؟ فين عقلك يا عم؟ هتخشع ازاي في الصلاة؟ هتخشع ازاي في الصلاة؟ مش ممكن فكل من أبواب العقل اللي الشرع حافظ عليها إنك ما ينفعش تصلي وانت غالب عليك النوم ولذلك جاء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليصليين أحدكم حال نشاطيه فإذا فطر فليقعد صليش. يقعد زمال أهل العلم على الصلاة ما يصليش ثم بتصلي وانت بتنام عملت تعمل لي كده وفي الآخر تقول لي أنا مش فاكر صليت ثلاثة والله أربعة مش فاكر قريت الفتحة ولا ما قريتش فتحة فيغلب عليك النوم ده بيبوز عقلك على طول فمش هتعرف لا تعمل ولا تعبد ولا ولا ولا ولا ولا اذا فعلا النوم نعم من نعم الله على الانسان الانسان فبيقطع عن المعايش يعني ايه اه يقطع عن المعايش لا تقدر تفكر زي ما لسه بنقول له ولا تقدر تستخدم جسدك وتعمل تبقى في حل اعياء وهكذا إذا أجل النعم هي دليل على البعث إنك تتنام وتؤم دليل على البعث ومن أجل النعم ودليل على قدرة الله سبحانه وتعالى إنك أنت لما بتنام كيف يحفظك الله حتى تستيقظ كيف يحفظك الله حتى تستيقظ ما بتحطش على دماغك حارس حطت على ماغد حارس وما ذلك تظل محفوظا إلى أن تبعث مرة أخرى نمت وكنت في حفظ وكلاءة مل الله ربنا فهذا دليل أيضا على قدرة الله سبحانه وتعالى إبقى وجعلنا لأمكم سباتا قبل وجعلنا الليل لباسا قال لك رقم واحد في ملحظ خطير هنا ليه جاب نعمة الليل وراء النوم سباتا راح جاب منها وجعلنا الليل لباس. عشان يعرفك إن وقت النوم هو بالليل يا حلم الوقت النوم هو بالليل يا حلم بالليل الآية بقى اللي احنا عكسناها دلوقتي ولذلك الناس تجل المسلمين الآن في حال تعب أعياء ليه؟ لأن حتى ثبت علمياً كده إن الجسد لا يستريح ولا يستفيد من النوم إلا بالليل. أشدتوا بعد إلا بالليل. ولذلك تعال أنت بقى وع الصاحي طول الليل ما النهار كله هتبقى بقى أي مقصر ومدغدغ لا يمكن زي الليل للأبد زي الساعات للأبد أبدًا ولذلك شوف عاقب النوم ربنا جبلك وجعلناه الليلة عشان يقول لك آه هو محل النوم الليل ولذلك لابد أن تحرص على هذا ولذلك البركة الآن محيت من الوقت ومن الصحة بسبب ها القلب الذي وقعنا فيه ان المسلمين الان قلبوا الليل نهار والنهار ليل تجد اني حد لحد الفجر الناس صاحب ولحد العصر الناس نايمة ايه يا عم ده ولذلك الجيل اللي طالع كله جيل مخاروح تبصت ايه تركيزه قليل صحيته ضعيفة مش كده ده بسبب ايه بسبب اللي انا بقول لك ده طول الليل الليل شوية دش وشوية تليفزيون وشوية, وشوية حدم الفجر يؤذن وليته بيصليه وليته بيصليه ثم بعد هذا يلان لحد العصب بقى الليل نهار والنهار الليل اخي ضربوا وجعل الليلة ايه سكن سكلة واللي تسكنوا فيه يبقى هو السكن هو اللي انت ينفع تسكن فيه ما ينفعش غير كده ولذلك لو عتست ما قدره الله لازم تتعب هذه قاعدة معلومة ان اللي الله سبحانه وتعالى خلقه ومقدره ومرتبه لو خرجت عن ترتيب الله لازم تتعب في حياتك لابد أن تتعب في حياتك وذلك الناس الجماعة الفلاحين اللي هو تلاقيه بعد العيشة على طول كده اللي هو واحد تلاقيه اتهلب فيروح نايم وبعدين يستيقظ من اين من صحته بسم الله ما شاء الله عمل ازاي بقى كده وذلك يعزق بفس ويعمل أنت تطلع سلمتين تنهج تمشي خطوطين تنهج من تقلبها من تتعباد من تمجهد فربنا سبحانه وتعالى يأتي لك بالليل والحديث عن الليل عقب الحديث عن النوم جعلنا لومكم وجعلنا الليلة عشان تبعى عارفين أن نومكم ده المفروض يبقى فيه بالليل ولذلك دائما كانوا يقولوا كده ساعتين بالليل أبرك من إيه من عشرة بالنهار كده في الجماعة الطيبين الفلاعين والجماعة زمان وأهلينا كانوا يقوله لنا كده يبني ساعتين بالليل أبرك من عشرة بالليل من عشرة بالنهار والزلك اللي بيحافظ بي بي يحافظ على هذا تجد دائما وجه نظر نظر حيوية ودموية في في وجه وكذا وكذا وكذا, وكذا كذا اه والله صحيط يبقى طيب ربنا يقول وجعل الليل لبس انت كمان محتاج لظلمة الليل على فكرة هذا قل لك على حاجة حتى العلم الحديث اكتشف إني الجلد ده لك ده اللي هو مركز الاحساس في الانسان لك ده بيحتاج يستريح من اي اشعة سواء الاشعة الشمسية او الاشعة المصطنع اللي قدامك دي بيحتاج يستريح مش عايزها وده لا تحقق لك الا بلاي وده لا تحقق الا بلاي حتى الجلد نفسه ذلك البلا الامراض الجلدية ومش عارف ايه والبلاء كل ده ده من النخبط اللي احنا عايشين فيها دي ولذلك فعلا اتباع الدين صحة يعني مش انت بتتذكرش انه هو عباده وبس لا والله ده اتباع الدين يفيدك في الدنيا ويفيدك في, ال... في الاخرة والله حتى في الدنيا انت بحتاجه فانت محتاج لهذا وذلك رب لما يصف الليل قل ايه وجعلنا الليل ايه لباس لباس يعني ايه يعني ظلمة الليل تغشى الناس زي الثوب لما بتلبسه ظلمة الليل برضو بتعمل ايه ها بتغطيك وهي سطر الإنسان واحنا محتاجين الظلمة دي زي ما الجسم محتاج للاشعة زي ما الجسم محتاج استريح منها ومحتاج لظلمة الليل. وانا بقى حتة كده يعني سريعة كده قالوها طلع بعض الناس وجعلنا الليل لباس يبقى الليل عامل زيه زي الليه? اللباس. اللباس بيعمل ايه? يسطر الجسد. اه. قالوا والليل يغشى الناس بيسطرهم. فراح طلع بعض اللي في بعض الناس كده بقى ليه افكار كده حلوة كده. رحم طالعين قال لك بس وعلى هذا يجوز للمرء أن يصلي في الظلمة عاريا ويسير الليل لهم لباسا الآية قالت كده الآية قالت كده ايه والله قالوا كده ايه والله قالوا كده قالوا خلاص مشي الليل لباس قال اه ابقى تصلي في الظلام وانت عريان وتعتبر ايه وتعتبر لابس فالألوسي <تصفيق> قال طرفة جميلة كده قال هو ده بقى كلام العريان هذا كلام عار عن الحق لبه ده كلام تعرم الحق هو ده كلام العريان بقى عار عن ليه الحق ليه كنا قعدنا بالليل بقى كل العريانين <تصفيق> وحتاجنا إلى أنال بس وطلع بقى أنساءك وبناتك يا عم ده كلام حد يقوله حد يقوله هذا الكلام من قبيل التشبيه لكن لا يلقى الخلق عليه حكم الشرعي أبداً يعني الله سبحانه وتعالى يشبه الليل الذي يخشى الناس بالثوب الذي يغطي الناس ده تشبيه ولكن لا يصير ثوبا في الحقيقة فزي ما قال ويصلي عريال فراح القلوسي طالع قال وده كلام برضو ايه عالم عن الحقيقه وده كلام لا يصح يبقى من نعم الله ومن قدرة الله اللي جعل لنا هذا الايه هذا الايه الليل ليه اه احنا محتاجينه للنوم حقق في نعمة النوم محتاجينه لراحة البدن محتاجينه كمان للجسم نفسه محتاج لظلمة, لظلمة الليل لظلمة الليل يبقى الليل الليلة إيه لباس واجعلنا النهار معاش أنت محتاج ليل وعرفنا الليل ليه جي ورى النوم ومحتاج كمان لإيه ينهار بقى تتعايش فيه ولا حياتك تردئ نوم ولذلك قاله زي ما الجسد يحتاج لل للراحة يحتاج للحركة شو بعارف يحتاج للحركة والجسد أيضاً اللي بيحرم الحركة هذا ليس بشيء طيب للإنسان ولذلك تلاقي الناس اللي قاعدة على طول دي بتمرض ولذلك يقولوا في الحركة يا. في الحركة بارك دي حقيقة والله في الحركة بارك وده التوازن اللي الإنسان خلق به انت عايز ده وعايز ده وربنا كفلك ده وكفلك ده وقابلك ما يحقق ده وقابلك ما يحقق ده خلاص يبقى النهار معاشة يعني عشان نعمل ايه ها نتعايش ايه نتعايش في نتعايش ايه نتعايش فيه احنا محتاجين لده وده التوازن زي ما انا محتاج ان انا نام محتاج ولذلك قالوا محل العمل برضه بيكون فين في النهار ولذلك الليل ده معمول للافاكين وللكبرهات والض... عمل للكبرهات يا, يا سيد لكن مش العاجين يعملوا ولذلك لما كانوا عايزين يعملوا قانون ها ان المحلات تقفل بالليل وليها ساعة بالليل هذا كنت فرحان جدا بالحكاية دي يا ريت والناس تبتدي بقى تلتزم ونمشي بالمواعيد الصح ويبقى الليل ساكن فعلا والنهار هو للمعاش مش تبقى ليك مصلحة لحد الصح عشرة ما فتحش واحداشر ما فتحش واثناشر ما فتحش يعني, في يعني والله مثلا عندي مسلا بكواجي في الحي فانزلت يوم الساعة وانزلت يوم الساعة حداشر قبل الضهر قافل. بعت ابني الساعة اتناشر قافل. بعدت ابني الساعة احدى قافل. أي ايه الساعة احدى ولا اتنين بدأ يفتح. فنازل بقول له اخي مش يعني تفتح من بدري. قال لي ما لا بقفل الساعة كامة عم الشيخ. الله لا. لا اله الا الله. طب ما المشيها صح. طب ما تفتح بدري وتقفل بدري. لكن خلاص يا بقت عادة عندنا حكاية الصهر دي والساعة اتنين والساعة تلاتة. وبقت هي الدنيا كده. فالنهار اخلق للتعايش. نعيش نسعى نعمل نكد نأخذ به الأسباب لكن مش ننام بالنهار ونبدأ نشتغل بالليل ولذلك محيط البركة من كل شيء من كل شيء زي ما أقول لك حتى من ولا حاول الأخوات إلا بالله يبقى أنا محتاج برضو لله للنهار للنهار فإذا ربنا سبحانه يقول لك أنا خلقتك وخلقت لك ليل وخلقت لك نهار وخلقت لك نوم كل ده إيه؟ نعمة وقضة لله سبحانه وتعالى وبنينا فوقكم إيه؟ سبعا شدادا سبعا شدادا هنا بقى لنا كذا وقفا وبنينا فوقكم سبعا الكلام في أصله هنا أنا أي حاجة بيقولها ربنا بقول أمانت بالله ولم صدق حتى لو ما شفتهاش مش كده لكن الكلام هنا في أصله موجه لمين الموجه لمين? في البداية كده? لأهل الشرك. اللي بينكروا ليه؟ اللي بينكروا البعث. طب اهل الشرك اللي بينكروا البعث. عدوا السماوات. هم شايفين قدامهم ايه? سامة واحدة. هنوا بيكلمهم عن ايه بقى? وبنينا فوقهم ايه? سبعة. شدادة. الله. طب ما يعني الحتة دي موقفتهمش. وقالوا لا هي واحدة واحنا شايفينها واحدة وكده. قال اهل العلم لا. هم توارثوا علم ذلك. وورد في اشعارهم. يعني كنا عارفين ان في كم سمى? توارثوا العلم ده تناقل. تناقل العلم ده بالنسبة لهم معروفين للاجداد واجداد الاجداد واجداد. لا حد ما تصدق ليه سيد ده يا فالمسألة واصلالهم. ان في سبع ايه? سماوات. ولذلك كانوا بيقولوا ده في شعرهم. يعني عارفين ان في سبع ايه? ولذلك ما كذبهوش. ما قالوش لا. ده هي سمى واحدة. واحنا شايفين حاجة واحدة. لا لا لا. فهذا علم عندهم. هذه واحدة. اذا احنا عندنا كم سمى? سبع سنوات ربنا وصفها باي باي? سبعا ايه? شدادة. شدادة يعني ايه? قالوا يعني قوية البنيان. لا تتشقق ولا تتصبح. حاصل? طيب. بقالك لك كم سنة? يا عم ده انت بتعمل سقف? شوية بص? تطلع لك رؤعة هنا. شوية تطلع لك بؤعة هنا. شاف؟ هون يا عدوا قدامك والدمكا. أدي أدي صنع البشر. أدي الساف الدا. السما بقى حصل لها كم شرخ في الكم مليون سنة دول. حصل لها كم شق. طب اتعمل لها كم مرة سيهونا؟ طب نكسناها كم مرة؟ ولذلك ربنا لما بتكلم عنها في أول سورة تبارك الذي خلق سبع سماوات إيه تبا؟ ما ترى في خلق الرحمن من تفويض؟ فارجع البصر. البصر هل ترى من فطور الفطور اللي هو ايه الخرق والشق شوف كده يا حلم صبعت كم مرة شقاقت كم مرة اتعمل لاصي انا كم مرة مفيش دي حاجة بقى يعني ده بنيان تمام تمام ادي شدادة. شداد ده مش كده وبس طب يا عم ده انت شوف السقف ال... الحتة السقف اللي ودأبك دي اللي متطلع تطلع لها مسا كم متر في كم متر عشان ترفعه وغيب له كام عمود بقى كام عمود قدامك اوه مش طبع تبصي كده طب كام عمود رافع السماء شوف ربه لأقولك بغير عمد انت شايف يا اخو يا روح اخر الارض شوف في عمود هناك ولا يا وشوف في عمود في النص ولا وشوف ولذلك كل ما اتسع السقف كل ما اتسع السقف لازم بقى له عمدان في النص وهي اللي يلا يحصل يليب يقع كده طب انت لا شايف لا عمده لا في اقترها ولا في منتصفها يا عم هات واحد يقول انا اللي شايلها ولذلك ان الله يمسك السماء ربنا دي دعوه إيه؟ انا اللي بمسك السماء يطلع واحد يقول انا طب يطلع واحد يقول انا شفت لا عمود بغير عمد ترى الله يبقى تتصف بالشد ادي واحد لا في تصدع ولا في خروق وبعدين قمة القدرة بقى ان هي مرفوعة بغير ايه؟ يا رعمل ودي بتدلل على حاجتين يا حبيبي زمال اهل القلم تدلل على القدرة وتدلل على عدم الغافلة قدرة ان تقعد متشالة كده خذ بالك لذلك يعني الواحد ده يا اخي هات اي واحد بلاش اقول لك يشيل تقل. لا ده يشيل كباية كده يرفعها كده خلاص اهو كده اتدي رفعها كده اهو مش هقول لك وقف بيها سنة وقف بيها يوم على بالليل اللي هيحصل تكون واعت منك طيب ربقولي اللي مسك السماء منطقة على الأرض خضرة. وعدم غافلة لان لو في غافلة عملت انا كده اللي حصل بس كده ولذلك لا تأخذه ايه سنة ولا نوم لان لو حصل الدنيا تتهبط السنة دي مقدمة النوم كده دي طوع السماء على الأرض والله السبع على السبع الأرض ولذلك زمان استغربت وقلت لإخوانكم وأنا في معرض الكتاب عاملين جناح للنصارى فاطلعت فطبعا بيبيعوا الحاجات هناك يعني تقريبا بلا ثمن يا الغرض منها الدعاية والتبشير فضعت شاري من عندهم مجموعة شرائط كده قلت أشوف إيه الحكاية يعني كان أياما بقى في الفيديو لسه مختلعوش السيدية فخدت شريط قاعدين بيكلموا فيه عن السيد المسيح جاهبين واحد بيمثل دور السيد المسيح لكن هو طول الشريط من أوله إلى آخره قاعدين يقولوا ويبقى مشقوله المسيح ذهب الرب جاء الرب أين الرب علشان أنت تقوم في النهاية مقتنع أنه هو ده الرب وده عقدت النصارى أنه هو ده الرب لكن استوقفتني حاجة خطيرة اول واغبالك ايه هي بقى انه خرجوا مع المسيح وذجبوا مركب فايه اللي حصل نزل بطر شديد وريح فالمركب ده بدأ يلعب في المياه كده. والله شريت عندي بدأ يلعب في المياه كده فانت بهم الفزع فواحد بقى بيقول لهم ايه اين الرب اين الرب ينقذنا مما نحن فيه واحد تاني رد عليه يقول له ايه? انه نائم فدعه يستريح. يا سلام على الحلاوة. يا سلام على الحلاوة. <تصفيق> نائم فدعه يستريح. <تصفيق> كان ايه ابن احمد داريس صغير كده? فليتو بيقول لي ايه? هو بابا ربنا بينام. <تصفيق> ربنا بتاعه وبيابي. بتاعلى احلى. ربنا <تصفيق> بتاعلى لا تأخذ وسلة ولا نوم. رب الرب الرب الرب الرب الرب طب لما هو نايم بيستريح امال أم مين اللي ماسك السفينه دلوقتي الله طب لما هو نايم بيستريح امال أم مين اللي بيرزق دلوقتي لما هو نايم بيستريح امال مين اللي بيحفظ الناس دلوقتي اقعد اسال 50000 سؤال تحس ان في شيء من التذاقه والعبط ف يعني لو في لا... اله وانت بتقولي ان داق لا آه. اللي أنت بتقول عليه ده آه. هو ده الإله لا يمكن يكون بينام ولا مقدمات نوم يغفو غفوة كده ليه لإن هو ربنا يمسك السماء هو اللي مسك فلو في غفوة زي ما أنا بقى مسك الكباية كده أول معيني بس تعمل كده إيه اللي حصل هل هيقف الأرض فلاقي السماء وقعت على الأرض فقالوا إني وبنينا فوقكم آه والله سبعا إيه شيد هذا سبع سنوات الشديدة دي اللي لا فيه خروق ولا فيه كذا ولا فيه كذا ولا فيه كذا ولا شقق ولا تختل ولا عايز الصغالة ولا مش عايز ايه اه ومرفوعة بغير عمد اه هذه دلالة على القدرة وعدم الغفلة يؤكد لا تأخذه سينة ولا نون فلما يجي بقى يدعي لك انه ضربه ضربه ضربه ضربه بعدين فالأخي يقول لي بينام يسترعي يعني بينام يسترعي الكلام ده روح اسرح بيه بحد غيري سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم يبقى دي وبنينا وزي ما قلتلكم دايما لا دي اللي بتيجي ليه مش للجمع ليه للتعظيم للتعظيم كل اللي فده يشير الى عظمة وقدرة الله سبحانه وتعالى يبقى وبنينا فوقكم فوقك هيه وانت شايف بغير عمد ايه ايه ترون دا سبعا ايه سبعا شدادا طب السنة برضو مش سقف حط كده وخلاص لا ما انت برضو زي ما انت انت بتعلمت الصنعة انت تعلمت اللي ايه اتعلمت الصنعة زي ما قولنا ربنا لما خلق الجبال وعملها اوتاد عشان يعلمك مش فاكر الكلام ده تعلم ممكن بتعمل حاجة زي تثبتها لا بش الحكاية التعامل صخف الصخفي ده لازم يكون مؤهب لمصلحتك مش كده ولي ايه لابد ان يكون مؤهبا لمصلحتك فعشان يؤهب لمصلحتك انت عملت في ايه اللنبه اللي ايه اللي بتنور دي مش كده؟ والمروحة اللي بيجيب الهواء دي انتجبتي الكلام ده من ايه? انتجبته من ايه? ما انتجابه من السما برضو. ما هو السماء برضو ربنا عمل لك فيها اللمبة اللي بتمور. مش كده? <تصفيق> ما اللي ما عملهاش? قول قال لك. وجعلنا سراجا سراجل. الله اللمبة اللي هتمور ايه? اه موجودة. والهوا الغلاف الجوي اللي ربنا وجده لك ده عشان يبقى فيه يبقى فيها إذا أنا باخد الحاجات دي منين أنا بشوف صانعة الصانع وبقلد وبعمل وزي كل شيء اخترعوه مأخوذ من صنعة الله آه والله من صنعة الله الكاميرات اللي عملوها دي اللي بيسووا من منين والله من حذقة العين وإزاي الكاميرا يبقى فيها العدسة تتسع في الظلام وتديق في النور والنفس القلانية وشغل العيب بالضبط بالضبط كل حاجة خذوا الطيران اللي عملوه ده خدوم منين ها من الطيور اللي ربنا خلقها سبحانه وتعالى ما فيش صلاه احنا بتكررها جبناها من عندنا لا كل لازم بالينا في الكل مثال ناخد منه ونعمل ناخد منه ونعمل فحتى السقف اللي عملناه ده خدناه من السقف الكبير اللي السقف الكبير اللي هو ايه ولذلك السماء ربنا وصفها سقفا شوف قال لي مش قال فيها كده سقفا ايه محفوظه فهي سقف كل ما يعلوك ميبقاش اسمه سقف فلط صغصا محفوظ فتخذ من السافله فزي ما انت عامل اللونط دي اه ربنا جعل لك الشمس والقمر والنجوم يا حبيبي وانت خدتها كده حاجه تنور لك حاجه تنور فسبحان الله ليه خش عليك ظلام تعال سنور فخدت من السمك كده يبقى ربنا سبحانه وتعالى يقول وجعلنا ايه سراجا ايه وهاجا سراجا وهاجا يا سلام ايه سراجا وهاجا قالوا الشمس بقى الشمس دي سراج يعني شيء بيونير وهاج يعني نوره يتلألأ وفيه حرارة مش هي كده مش نوره بس ضروره يتلألأ وفيه حرارة ومن العظيم بقى قدرة الله اللي انت محتاج لنور الشمس ادي واحد ومحتاج لحرارة الشمس محتاج لنورها عشان يبقى النهار ايه معاشا مش كده ومحتاج لحرارتها ولذلك حرارة الشمس دي لا غناء لأحد عنه ولذلك المشكلة اللي كان بتحصل لنا ربنا عفيك يا رب وإحنا في في السجون والمعتقلات لما كانوا يودونا مقبرة لزغلي الله يلعنهم ولا يجعل لهم رجع على الله ربنا ينتقل منهم ويخدهم أرز العزيز المتحدة فيعطوك في مقبرة لزغلي مقبرة لزغلي دي مقبرة بظلم تحت الأرض كده الحجز تحت بظلم تحت الأرض تلتة قط تحت الأرض كده في لزغلي ثلاثة يوط على الأرض دي ما تعرفش فيها لليل ولا نهار لليل ولا نهار هي كلها ليل كلها ليل ذلك ما تعرفش أوقات الصلاة غير من الساعة بس غير كده ما تعرفش لكن انت قاعد لطبع وعشرين ساعة ما كانش فيه لمبة بضاقة هو المكان كله مظلم فانت محروم من ايه من أشاعة الشمس يوه ابقى لأخوة بقى اللي مثلا عدى عليه 40 يوم واللي عدى عليه 50 يوم واللي عدى عليه 60 يوم تكون النتيجة الجرب أشعة الشمس دي قاتلة للمكروبات اشتبقى فاهم يعني تقتل الميكروبات وذلك ايه يفرش عندك عايز تقلص مكروبات فتعمل ايه تنشره في, في الشمس فيبدأ يتفشى بين الاخوة الجرب وبعدين تبدأ تلاقي الجلد بدأ ياخد شكل غير عادي غير طبيعي لانه الجلد محتاج لا شاش الشمس شوف دي نعمة ايه نعمه بسيطه بنتحرم منها ربنا يحرمهم من النور عليهم يا رب كلهم كلاب امن الدولة دي. ربنا يحرمهم من النور عليهم يا رب فبيحرموك من النعمة دي نعمة الـ نعمه الايه نعمه نعمه الشمس اه والله نعمة نعمه نعمه وتعرضنا لده اللي بقع يوم و45 يوم وفي غيره كان بيقع يعني لا اقصى مده قعدتها كانت خمسين يوم في غيري قعد ب يوم في غيري في ناس قعدت 4 15 فلازم يجيله البلاء الزرق ده الجارب والقرف والجلد وتبقى خارج تكاد لا تبصر يعني اول ما تطلع للشمس مرة احنا كمان كمان مش مش قادر تفتح انيك والدنيا عندك بايزة وتحتاج بقى تقعد في الشمس في فترات عشان تعود فانت بحتاج لامور الشمس ومحتاج ايضا لاشعة الشمس ولذلك نوع من انواع العذاب انك تحول بين الانسان وبين أشعة الشمس وحراتي نوع من الوالع ذاب الله إنك تحول وبينه وبينها سبحان الله شوف وجعلناه سراجا إيه؟ سراجا وهاد وهاد يعني إيه؟ اه يعني مورها يتلألأ وفيها يزبل حرارة انت محتاج للنسبة الحرارة دي ومن العظيم بقى قدرة الله يا ابني العلماء الفلك قالوا معلومة خطيرة جدا قالوا شوف رب قال إن كل شيء خلقناه به يا السلام على كلمة بقدر لي يا السلام على قدرتك يا رب سبحان الله لما لما شافوا الشمس بتبعد عن الأرض كميل قالوا كلمة عجيبة جدا قالوا الشمس دي لو اقتربت من الأرض صمتي الأرض تحترق ولو بعدت عن الأرض صمتي الأرض تتجمد يبقى محطوطة فين؟ هندسة. شو ما نقولي بقى؟ هندس سبحان الله تيجي بقى يطلع بقى كبير مهندسين ولا مهندس بتاعي لك أسالة اللي عملت ورتبت وقلت يا تتحط هنا وعملت لها مش عارف ايه يا عم سبحانه من خلقه سبحانه من خلقه سبحانه من خلقه فالتقدير الله صنطي شو بقوله ايه؟ صنطي يعني لو في خلل في بعدها وقربها صنطي كانت بقت مصيبة الاهل الارض لكن ربنا خلقه علشان تخدمك مسخر لك وسخر لكم الشمس والقمر تبقى خلاقهم ايه مسخر. مسخرين يعني ايه علشان يخدموك ولكن يوم الايامة بقى الوضع تختلف ان مش هتبقى مسخرى ولا خادمة للناس دي مؤلمة لأهل المعاصي والي الامان بقى ربنا عافينا وياك واجعلنا من اهل الامان يا رب يظلهم الله في ظله يا والله يوم لا ظل إلا ظل وقتها بقى إيه اللي يحصل هتدنوا الشمس شوف كلمة تدنو دي يعني إيه يعني إيه هتقترب تقترب دي الدنيا باجزة سبحان الله سبحان الله كل دي دلائل على قدرة الله يا أخي اللعاب الكل ده مش هيعيد الإنسان ما الله أخرى يا عم إيه العقل التعبان ده إيه العقل التعبان ده يبقى دي وجعلنا سراجا ليه وهاجا وانزلنا من المعصرات ماءا فجالا وانزل برضه بنور الاعوام ولذلك ايه لما جعلها انا هرجع لكلمه جعلى اللي هي بتقول ايه فقرني لا لا وجعلنا ايه وجعلنا سراجا وهادا جعلنا جعل دي يقولوا أحيانا تأتي متعدية لمفعولين تقول جعلت اللبن جبنا هذه تعدد لمفعولين جعلت يبقى جعل فعل والتاء فاعل اللبن مفعول أول وزبنا أو جبنا لمفعول تلك فجعل لما تأتي متعدية المفعولين يبقى بمعنى صيارة يبقى صيارت اللبنة جوبن ولما تأتي متعديه المفعول واحد تبقى بمعنى خلق وابدع وجلك وجعلنا سراجا ايه وهجا يبقى ايه معناها ايه جعلنا سراجا وهجا دي صفة فتعدد لمفعول واحد عد المفعول بعد يبقى معناها ايه خلق وابدع يبقى خلقنا وابدعنا اه والله خلقنا وابدعنا سراجا ايه وهجا وأنزل من له من المعصرات ما أنثجادة ولا عندي كلمتين هنا يمكن غراب على السامح وأنا اللي بيحضروا على المتشابه وإنه فيه ألفاظ بتبقى إيه ها غريبة فاكرين غريبة آه يبقى فيه عند المعصرات وثجادة المعصرات هل العلم بعض العلم قل المعصرات يعني السماوات والبعض قال المعصرات هي الرياح والراجح الغالب أن المراد بالمعصرات السحاب السحاب لأنها تعتصر بالماء يعني ايه يعني تمتلئ بالماء فتحتاج إلى عصر عشان تعمل ايه تفضيها ايبقى المعصرات اللي هي السحاب طيب وما أنثججها طبعا لسه نتكلم في الحدودة دي نزلنا من المعصرات إيه ماء إيه ثجاجة يعني إيه ثجاجة يعني إيه ثجاجة وذلِك اللي أكد بقى معنى المعصرات إن المعصرات ال ياه وأنزلنا من المعصرات اللي هي السحاب علشان يبقى نزل منها ليه المطر سيدنا يوسف لما قال ثم يأتي من بعد ذلك عام ده بعد الجد بالله يقعد سبع سنين ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه ها؟ يغاث الناس وفيه يعصرون يعني يعني يعني قالوا سحاب ينزل لهم مطر خلاص هيجي الفرج من الله هيجي الفرج من الله يبقى المعصرات اللي هي الايه ها السحاب اللي هتعتصر وينزل منها الايه وينزل منها المطر طب مسدججه مسدججه قالوا الثج السيف يبقى ما سدججه يعني ايه يعني يسيل يسيل ولذلك انت عندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح أفضل الحج العج والثج ما عادش عليكوا الحديث ذا بيكذا أفضل الحدي العج والثج العج اللي هو رفع الصوت بالتلبية والثج اللي هو ذبح ذبحه الهدف وس وسم يثقله عشان بيسيل فيه اللي الدم يسيل فيه الدم هبا وأنزل من المعصرات ماء ايه ثدثجاجة يعني ما إن إيه ها يسيل ما إن إيه يسيل. قال تعالى بقائل العلم بقى. قالوا نزول المطر فيه بيان لثلاث النعمة والقدرة والحكمة. أولها تاني نزول المطر فيه بيان لثلاث النعمة والقدرة والحكمة يعني ايه الكلام ده بقى ان شاء الله لما هنلتقي مرة اخرى هقولك يعني ايه على اعتبار انما هغيب عنكم الاثنين القادم واللي بعدين ومش هنا وبس ده ابتدأ من الاثنين القادم لمدة يعني اسبوعين انا هنقطع عن المساجد علشان يكون في المملكة العربية السعودية ان شاء الله